فاهدوا جموعا من عباد الله القادمين إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء صلاة المغرب جماعة مع المسلمين فتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلوات الخمس أرأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا رواه البخاري ومسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه رواه الطبراني إخوة الإيمان في كل مكان ما هي إلا لحظات يسيرة وتقام صلاة المغرب من مسجد رسول الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول hij is een vrijblijvendheid. En als je de Stau, stau, stau, stau, stau, Alhamdulillah, Rabbil alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, siratan alladhina an'amta هُوَ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ ربك بمُبين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الْعَليم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي يختلفون، وإنه له دو ورحمة للمؤمنين. إن عبدك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله. Sami houd je Allah is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 فتوكل على الله إنك على الحق Yeah, man.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 allah akbar. ak akbar. allah akbar. الله اكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida.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 Allah akbar. Akbal, akbar. Hu Akbar Allah Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa alaikum wa alaikum wa rahmatullah. الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه وخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد